قال الهوار للعاشقين عجولوا ومن احتواه فؤاده مكبول أبل الحذاقة حيى الفراقي سناظري جاء في الفراق للتاهدين وصولوا يا طرف قيس ما فعلت بقلب وبأي لفضل يأتذار تقول يا قلب لينا ما فعلت بطرفها في كل وعد للسرور تقول الحب يمتلك القلوب وتاجه يصنعه قدر الحب للتخصيل ماذا هذا رأسي ترون وإنني في التاجرين اصابني غبول واتحت روحي في فمي واتحت روحي فمي لما حداني نحو التقبيل احضر طه والذي بيمينه يوما بديعا على الملا محمود ما كنت احضر أنجك أن تلتقي بالبدر في جرنة وتميل حتى علمت بأن بدر ولايتي في شمس أحمد بالغدير أقول يا رفع مسترس الفضائل كلها كل الفضائل في سواك فضول لقد ارتفيت بكث أحمد مرتقا عند السماء سفاله مأمول وعليت في كف النبي تفاؤدا حتى كأنك للبروج رسول ووقعت في مرأى الوجود تحسبا من أي أمر عن لؤاك يحول أحببت طاها والذي بيمينه يوم الغدير على الملاء محمول ما كنت أحسب عندك أن تلتقي بالبكر في جرء لها وتنيئ حتى علمت بأن بدء ولايتي في شمس أحمد بالغذية أفول يا طبع مسترس الطباقم كلها كل الطباقم في سواكا فرود لقد ارتأيت بكث أحمد مرتعن عند الثماس سفاه هو محمول